ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها هجوما للشياطير واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إ ذ ا أ ل ق و ا فيها سمعوا لنا شهيقا وهي تفوه تكاد تميز من الغير كلما أ ل ق ي فيها فوج ساله م خزنتها الم ي أ ت ك م نذير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 يخسف بكم الأرض فإذا يتبور أم امنتم ل أ م من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير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 امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور أ َ م َ ن هذا ََ الذي َِّ يرزقكم َُُُْْ إ ِ ن ْ أ َ م ْ س َ ك َ رزقه َِْ بل َ نجوا ُ في ِ عتو ُُّ ونفور َُُ أ َ ف َ م َ ن يمشي َِْ مكبا ًُِ على ََ و َ ج ه ِ أ َ ه ْ د َ ى أ َ م َ ن يمشي َِْ عسويا ًََِ على ََ صراط ٍَِ مستقيم ٍَُْ قل ُْ هو َُ الذي َِّ أ َ ن ْ ش َ ا ك ُ م ْ وجعل ََََ لكم َُُ السمع ََّْ والابصار َ و ا ل ا ف ئ د َ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 فلما ر أ و ا زلفه سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل ارايتم ان اهلكني الله ومما ن يئو رحمنا فمن يجير الكافرين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 لفضيله ي َ أ ْ ت ِ ي ك ح م د ب ِ م َ ا